الترخيم ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعاف من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحظلا ترخيما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم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 لو كان بالآخر وضعكم مما فقل على الأول في ثموديا يا ثموا ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمه وجوز الوجهين فيك مسلمه وللطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو احمدا